ب س موسوعه الله الرحمن الرحيم النابلسي م للعلوم ي غير محل ا ل ا س ل ك م ما ي ر ي د يا ايها الذين آ م ن و ا لا تحلوا دعائي الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امنين البيت الحرام يبتغون فضلا, يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قومنا صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شريد العقاب حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه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 فلا تخشوهم واخشوون اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في م خ ن ص ة غير متجانف ل إ ث م ف إ ن الله غفور رحيم ي س أ ل و ن ك ماذا أ ح ل لهم قل و احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أ ن س ك ن عليكم واذكروا اسم الله عليه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 إ ذ ا آ ت ي ت م و ه ن اجورهن محسنين غير, غير مسافحين ولا متخذين اخذا ن ومن يكفر بالايمان فقد حدق عمله وهو في الاخره من الخاسرين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قمتم الى ا ل ص ل ا ة فاغسلوا وجوهكم و أ ي د ي ك م إ ل ى المرافق وامسحوا برؤوسكم و أ ر ج ل ك م إ ل ى الكعبين وان كنتم ج ر ب ا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر لو جاء احد منكم من الغائط او لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيا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 كونوا قوامين لله شهداء ب ا ل ق س ة ولا يجرمنكم شنان قوم على أ ن لا تعدلوا ا ع د ل و هو أ ق ر ب للتقوى واتقوا الله إ ن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمه الله عليكم ا شركه ا الله نعمة ع ل ي م وإذ م قوم ي ب ط ا ل ي ك م أ ي د ي ه م ف ك ف أ ي ي د ه م ع ك م و ا ا ت ق ل ل ه وعلى الله ف ل ي ت و ك ل ا ل م ؤ م ن و ن ولقد خذ ا ل ل ه م ي ث ا ق ن ي موسوعه ث ن ن ا م م ا ل ن ي عَشَرَ ن ق ب ا و ق ا ل س ي للعلوم ك م ن ت الاسلاميه ص اسماء الله الحسنى معكم اني معكم وامنتم برسلي وعزرتموهم و أ ق ر ض ت م الله قرضا حسنا ل ا ك ف ر ن عنكم سيئاتكم و ل أ د خ ل ن ك م جنات تجري من تحتها الانهار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 و ن س و ا ح ظ ا م م ا ذكروا ب ه و ل ا ت ز ا ل ت ط ل ع ع ل ى خائنة م ن ه م إ ل ا ق ل ي ل ا منهم, إلا قليلا منهم فاعف عنهم إن فاعف واصفح ا ل ل ه يحب ا ل م ح س ن ي ن ومن الذين قالوا إن يا نصارى أخذنا موسوعه ي ث ا ق ه م ف النابلسي ي ن ه م ا ع د ا و ة للعلوم الاسلاميه ق ي م ة و و م اسماء الله الحسنى الكتاب قد ج ا ء ك م ر س و ل ن ا ل ن ا ب ويعفو عن ل ث ي ر ل ل ا ل و م من الاسلاميه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 والله على كل شيء قل د ي ر و ق ا ت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل وأحباؤه نحن فلم يعذبكم بذنوبكم بل أ ن ت م بشر ممن خلق يغفر ل م ن يشاء و ع ه ا م ن ي ش ا ء و ل ل ه م ل ك ا ل س م ا و ا ت ونرض س ل ا ب ي ن ه م ا و إ ل ي ه ا ل م ص ي ي ر ا أهل ا ل ك ت ا ب قد جاءكم ر س و ل ن ا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 فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم ن ب أ ابن يادم بالحق إ قربا ذ قربا قربانا فتقبل من أ ح د ه م ا ولم يتقبل من ا ل آ خ ر قال لاقتلنك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 وإثمك فتكون من ن أصحاب ا ل ا ر و ذ ل ك ج ز الهدى ء ا ظ شركه د ع ت ل ه ن ف س غير ربحيه ذات ل ه ف أ ص مضمون ا ج خ م ا ع ي ن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 ولقد جاءتهم رسلنا و بالبينات ثم إ ن كثيرا منهم ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في ا ل أ ر ض لمسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ا ل أ ر ض فسادا يقتلوا او يصلوا أ ن يقتلوا أ و يصلوا او تقطع ايديهم و أ ر ج ل ه م من خلاف ن و ينفوا من ا ل أ ر ض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في ا ل آ خ ر ة عذاب عظيم الا الذين تابوا, إلا الذين تابوا من قبل أن ت موسوعه ا النابلسي ه غفور للعلوم آمَنُوا اتَّقُوا الاسلاميه إ ي ه ل و ي ة و ج س ب ي ل لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إ ن الذين كفروا ل وان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتذوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارج عذاب بقيم و ل س ا ر ق و ا ل س ا ر ق ة ف ق دعويه د ي م ا جزاء, جزاء ب م ا ك س ب ا ت مضمون ا ل ل ه و ا ل ل ه ع ز ي ز حكيم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 والله ع ل كل ى شيء قدير يَا ي أ ه النابلسي ا ر س و ل لَا ي ح ز ك ل ذ ي ا ر ع و ن ف ا ل ك ف ر مِنَ ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا آ م ن الاسلاميه ب أ ف ه م تُوْمِنْ ق ل م ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إ ن اوتيتم هذا فاخذوه و إ ن لم تؤتوه ف ا ح ذ ر و ه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا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 و َ إ ِ ن تعرض ُِ عنهم َُْْ فلن َ يضروك ََُُ شيئا ًَْ و َ إ ِ ن حكمت َََْ ف َ ح ك ُ م ْ بينهم ُْ بالقسط ِِْ ص ِ ن َّ الله ََّ يحب ُُِّ المقسطين َُِِْ وكيف َََْ يحكمونك َََُِّ وعندهم ََُُِ ا ل ت َّ و ر َ ا ُ فيها َِ حكم ُُْ الله َِّ ثم َُّ يتولون َََََّ من ِ بعد َِْ ذلك ََِ وما ََ اولئك ََ بالمؤمنين ِ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 فلا ت خ ش و ا ا ل ن س و ع ه النابلسي آ ي ق ل ي ل ا و م ن لم يحكم م ب ا أ ن ز ل ا ل ل ه فأولئك ا ك م و ن وكتبنا عليهم فيها أ ن النفس بالنفس والعين بالعين و ل ن ف بالانف ولذن ا ب ا ل ذ ن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كثاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون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 الله ولا موسوعه ا ت النابلسي للعلوم ا يريد ا ل ل ه أن يصيبهم ا م ي ه م و س ق و ن أفحكم ا ل ج ا ه ل ي س ي ب غ و ن و م ن أحسن من ا ل ل ه ح ا س ل و م ي و ق ن يا ي أ ه ا الذين آ م ن و ا ل ا تتخذوا ا ل ي ه و و د ا ل ن ص ا ر ى أولياء أولياء بعضهم أولياء و موسوعه ن النابلسي ل ا للعلوم ق ه ي ا ل و ن نخشى أن ي ا دائرة ف ع س ى ا ل ل ه أ م ي ه بالفتح أو موسوعه ن د ف ي ص ب ح و النابلسي ع ى ن ي ق و ل ا ل ذ ع ل آ م ن و الاسلاميه أ ه الذين أ ق م و ا ا ب ل ه جهد أ ي م ن ه إ م لمعكم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 على الكافرين ا ي ج ه د و ن في س ب ي ل الله و ل ا يخافون ل ه م ت ل ا م ذ ل ك فضل ا ل ل ه ي ت ه من للعلوم ه ع ي م إنما ل ي ك ا ل ل ه و ر س و ل ه و ا ل م ي ه ويؤتون و الزكاة ه م ر ا ك ع و ن ومن يتولى و الله ر س و ل ه و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا فإن ح ز ب ا ل ل الغالبون ه هم ي ا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا ل ا تتخذوا ا ل ذ ذ ي ن ت خ و د ي ن ك م ه ز الاسلاميه و ن أ و ل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 مثوبة عند ا ل ل ه من ل ع ن ه الله من ل ع ن ه ا ل ل ه و غير ع ل ح ي ه ذات مضمون ا ل خ ا ز ي ر وعبد ا ل ط غ و ت أولئك شر م ك ا ن وأضل ع ن سواء ي ل وإذا جاء بالكفر وهم ا ا ل و بالكفر قد خرجوا به والله أ ع ل م بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان و أ ك ل ه م السحت لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم و أ ك ل ه م السحت لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله م غ ل و ل ة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوقتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهما من ر ب ك غ ي ا ن وكفرا و أ ل ق ي ن ا ب ي ن ه م ا د ع و ة و ا ل ب غير ض ربحيه ذات ل مضمون اجتماعي ر ا والله ح ب المفسدين ولو ان أ ه ل الكتاب آ م ن و ا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم و ل أ د خ ل ن ا ه م جنات النعيم ولو انهم أ ق ا م و ا ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل وما انزل إ ل ي ه م لأكلوا م ن ف و ق ه م و م ن تحت أ ر ج ل ه م م ن ه م أمة ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه و إ ن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إ ل ي ك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين إ ن الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصابون والنصارى من آ م ن بالله واليوم و ع موسوعه ل ف ل ي م ل النابلسي يحزنون لقد أخذنا ميثا ق ر ا ئ ل و أ ر س ل ن ا إ ل ي و م ر ا ل ا س ل م ا م ا ء فريقا كذبوا, فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أ لا تكون ف ت ن ة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إ ن الله هو المسيح ب ن مريم وقال المسيح يا بني إ س ر ا ئ ي ل ع ب د و ا الله ربي وربكم إ ن ه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ا ل ج ن ة فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله من الا اله واحد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 ك انظر ا يأكلان الطعام ن كيف نبين لهم ا ل آ ي ا ت ثم انظر النا يؤفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم لا ل و س و ع ه ا ل ن ا و ل ا ت ت ب ع و ا أ ه و ا ء ق و م قد ا ل و ا س ل و ا ك ث ي ر ا وضلوا عن س و ا ء الله س ب ي ل ع ا ل ذ ي بني ن من كفروا إ س ر ا ئ ي ل م ل س و ع ه النابلسي يعتذون و للعلوم الاسلاميه ن و ا ي اسماء ا ل ل ن ا ل ذ ي ن كفروا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 ولكن كثيرا م ن ه م ف ا س ق و ع ه ا ل ن ا س عذاوة ل ل ذ ي ن آمنوا ا للعلوم ي ه و د ا ولتجدن الاسلاميه ذ ي ن و ن و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 ف أ ا ب ه م الله بما ا ل ق و ا جنات تجري من ت ح ت ه النابلسي ه ن فيها و ل ل ع ل و ا و ك ذ ب و ا بآياتنا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ح ي م ي ا أ ي ه ا الذين ت ح ر م و ا طيبات ما أحل الله أحل لكم و ل ا ت ع ت و ا إ ن ا ل ل ه لا ي ح ب ا ل م ع ت د ي ل و م م ا رزقكم ا ل ل ل ه ح ا ل ا طيبا واتقوا ا ل ا م ي ه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 فمن لم, يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم ان لعلكم تشكرون يا أيها الَّذِينَ موسوعه إِنَّمَا ي النابلسي ا م ر للعلوم ا ل ش ي ط ا ن س ل ا م و ه فاجتنبوه ل ل ع ك م ت ف ل ح و س و ع بينكم النابلسي و و ة ا ل ض ا ا ء في خ م م ر و ا ل ص د للعلوم ن ا ا ل ا ف ه ل ا م ت ه و أ ط ي ع م و ا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ر س و ل تَوَلَّيْتُمْ وَاحْذَرُوا فَإِن ف ع ل م و النابلسي أَنَّمَا ع ى ر س و ل ا ل ا ا غ ل م ن للعلوم ي ى الَّذِينَ ن و الاسلاميه ت جُنَاحٌ م و ا الصالحات ثم اتقوا ح اتقوا ثم ثم وآمنوا أ س ن و ا ا و ل ل ه يحب ا ل م ح س ن ي ي ن ا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا ل ي ب ل و ن ك م ا ل ل ه بشيء من ا ل ص ي د ت ن ا ل ه أيديكم ا م ي ه م و ل ي ع ل م ا ل ل ه ن ا ف ه ب ا ل غ ي ب فمن ا ع ت د بعد ى ذ ل ك فله ع ذ ا ب ن ل ي م ي ا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ل الله ت ق ا ل ح ر م و م ن قتله منكم متعمدا منكم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 اعلموا أ ن الله شديد العقاب و أ ن الله غفور رحيم ما على الرسول إ ل ا ا ل ب ل ا ء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك ك ث ر ة الخبيث فاتقوا الله يا أ و ل ي ا ل ب ا ب لعلكم تفلحون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل ا ل ق ر آ ن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم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 واذا قيل لهم تعالوا إ ل ى ما انزل الله والى الرسول قالوا, قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ان جميعا فَيُنَبِّئُكُمْ بما كنتم تعملون. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آمَنُوا بِمَا شهاده بينكم اذا حضر أ احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم أو آخران م ن إن غيركم ضربتم أنتم في ا ل أ أ ر ض ف ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة ا ل م و ت ت ح د ث ن ه م الاسلاميه من بعد ا ص ل ة ف ي ق م ا ا ن ب ل ه إن ر ت ب لا ن ب ثمنا فيقسمان بالله إن لا نشتري به ثمنا كان ولو ولا نكتم ش ه ا د ة الله انا اذا لمن الاثمين ف إ ن عثر على أ ن ه م ا استحقا إ ث م ا ف آ خ ر ا ن ي ق و م ا ل مقامهما من الذين استحق عليهم لونيان فيقسمان بالله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 رد أ ي م ا أيمانهم ن بعد و ا ا الله ا ت ق و و س م ع و ا ا و ل ل ه ل ا يهدي ا ل ق و م ا ل ف ا س ق ي ن يوم يجبع ا ل ل ه ا ل ر س ل ف ي ق و ل م ا ذ ا ا أجبتم ق ل و ا لا ع ل م ل ن ا م ن ه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 واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طائرا باذني وتبرئ لكمه ونبرس باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات موسوعه النابلسي ي للعلوم ا ن الاسلاميه س ل قال ا ل ح و ا ر ي و ع ي ه النابلسي للعلوم الاسلاميه م و ن ل قد صدقتنا و ن ك و ن ع ل ي ه ا من ا ل ش ا ه د ي ن ق ا ل عيسى ب ن م س ي ل ل ه م ربنا أنزل ع ل ي ن ا م ا ئ ل م ا س ل ن ا ع ي د ا لأولنا وآخرنا وآخرنا